الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم الحديث الرابع والثلاثون حديثك صدني يا أفريا عن أبي سعيد أبي سعيد الخطري أي مسلم كوري رضي الله عنه قال أبي سعيد وغيري سمعت رسول الله رسولك له أيام مقلي صلى الله عليه وسلم يقول حال أليه من رأى قفك أركا منكم إذنك حالاء إنك مديه منكرم وشرع غلوب الديني فليغيره ها بدلو بيده جعنتي ساكو بدلو فإن لم يصطدع دوسا أوهدين فباللسانه عربتي ساكو بدلو فإن لم يصطدع دوسا أوهدين فبقلبه قلبك ساكو بدلو وذلك قلبك بدل الدنا أضعف الإيمان إيمان كاس ومدك أغوض رواه مسلم إمام مسلم أيها حديثك وريي حديث كان أبي سعيد الدين الخطرية أيها وريي رضي الله تعالى عنه نبي قيل نصوبان صلى الله عليه وسلم وقو أمر وعام أ. وقف كسته ومسلم وعوه يام قوة جهن أمال لقد دونه ينو فليوه ووه جنسمه أمر كاس نووه يهي طافكي منكر أركح طافكي منكر أركح إنو سوريو مركة منكر طافكي أركح ويرنظكو صلى الله عليه وسلم رؤيا بنا أنه وها بصريا إش قفكي سارا ويأتي وحاكوها منكر كاس إنو سوريو وبدلو أو هدو أودو لكن هالإلم هو حجر هدين بصريا هو تويا وإش أنا صارت. لكن habbi ad urato ilmi لكن lakin isha maadan saarid wa lamido waxay raadeen nafyl faari barkeeda lohni ciina wa xaqiiqay u dhaxay male mar hada yaqin u gaad oo masalan guriga ana ak maraysa mustaq ya kabanka ka daaye ii heesay wa ahufta ii heesay oo mar ceedii haddabt meesha waxa tumay iyo record kay ka shidan صوته الشيطان كالسيطان كالسيطان وهو نواتي بفوته داد او ودون لبعثك لأي سنتيلي أي سنتيلي نبي جاي نصوبان صلى الله عليه وسلم حديث كالعبد الله المسعود وولي إمام مسلم سحيحي سوكو صوصاري وغيري ما من نبيين بعثه الله في أمة قبلي مجر النبي إلهيه كصوصاري أمة أنا جايقه الرئيدي إلا كان لهم من أمته حواليونه Ja għansarum, jahapuduna, bi sunneti hi, bi ambi illa navige la sordiro, uga uneddi sa uga suuneddi teger garajal, jasahib, bessuneddi sa ka taqkob innaha taħlufu. Mekin mudelle tšugu, o navige għas kristalletis, mudelle tšugu, keddi uga kagaralmara. Hulufun batħun محل وقنططك منهم يقولون ما لا يفعلون وحيث سمينني كو حدليا وناغاي شيغيان ايقونا وناغاسماي ميا ويفعلون ما لا يؤمرون وحين سمينيا وخان لا امرن رسول مدم نعم في الايسننيا وخان اله ما وصمينيا وحاي مركاسنا بما يري الله عليه وسلم فمن جاهد دهم بيده فهو مؤمن قد جاهدت كل جهاده اء كسوريا هو مؤمن وان جاهدهم بلسانه كل جهاده اء منكرك اس عربك قد دوريانا فهو مؤمن وان جاهدهم بقلبه فهو مؤمن قد في قلبك كل جهادانه ومؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل geed ka xarbaalka la rawaamiray yar yar ee shinta ka yariya suuqyada anaa waya yali quluyka oo qasharta iyo wax yar geeday waxa lagu dedeeyay gadaa waa gadaa kaas wirle ego iimaano kama dambeyo wirle haddii qalbiga laga nidiiray sallallahu alayhi wasallam marka ahadiithas waxay tusayaan in ay waay ci fahmunkarka in la inkiro shuruud dhehray aan u soo sheegmayd baa waan mahay qofka inuu ogaado shar'an uu ogaado shay muнка laakin qof ka sameeyay uu saqalo ku caasay ku dambaday waadiga kartaa shay gar wa munka laakin qof ka sameeyayna alaa ku caasina waadiga kartaa soy ku dhiican hada wa ramadaan sooma sanad aan uu maalin aad qof qangaaro aw wax uno qof maalin aad wax la aroo wa munka oo qof weyn waxad safalka asku aragto qof weyn شرع بها انكري اخين لكن الصغو نوسى الله عاصنا بأكر ويتفرين انا ومصطفر فيه صغو مركة الله كو عاصنا اسيامة واحد لكن صغو نوسى ولي دا شاك تردي دا مركة لكن سيو انكري طفعنا يادرك تحب ولا لوان محادي قناستان ويقاحو ما تومان تومان توماليس كأفروي ويقاحو ما تدويل وعدات مكاو المعسيكو جلو قال الله وليله oo choochi munkarka duqira masafara mana khalafbartan bisati kalbtiki siral ilm guhayrad waxa fiican in soo darqir cudub ku cunayay roqla puntay hala loo arkaa irdigi si wax ka baaya sirasokala tosho munkar aday kartan qof kale oo maxaa kamida laba caruur isku garanayso isku waa munkar inay istireeso mana marka shay iyo munkar waxa aad qofka sameeyay oo salaaku caasinay markaa munkar iyow waxa weyn macsi waxa aan san waxa weyn munkar wax kasto sharciigu in kiree marka marka aad فطوك خات ارامايو ما بانانا اين سوريدم حيلا مونكر مالي سورينا واسي سياددي ما بانانا اين سيدي سياددي ورانا دليل كده ووسو براروجين ولا تصب الذين يضحنا من دون الله فيصب الله عدون بغير علم ورانا عايده سو براروجين ان اجماعنا ان علم اكو صغير وانا شيخنا <تصفيق> <تصفيق> في ايضاح القران بالقران سوره مائده مركو فسر ايو قوله يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من بلى ايات الفرح لكم ائمعنك اصر صور اين الى باش محمد صالح وكين منكر الا تسوركرت انا سوركرت وقت ما كان ين ان يرون منكر و سوركرت munkarkabadan uun ka imanana haaran way waan iqma mana banana ma taas kulina fiidib mana banana ma aan soo haray munkarkii mid la ekaad uu kaana waa mahallu ijtihaad ma anaga soo neeri mahallu ijtihaad uu wal mar qabna haylan bal helaga suuriya kan kan kale in hadd laga suuriya dacadee kana hayna ma yaa munkar munkarku beddel wax la marka waa noo u yeleey hadiisku munkarka suurintiisa maraatiba maratiib taas waxay tahay martabada ugu horeeda gacan taa lagu suuriyo oo noocan imamki muslimin taa taa uu hukumaa oo in gacan taa lagu suuriyo munkar waajib ku tahay la waawoda ki waliga go' ka kaaha waajib ku tahay go' kaas munka ka kaciro bad in suuriyo waajib ku tahay la waawoda ki wax weeyaan halka guru hukamay واولا وين غعنتك السوري منكر كستوب غعنتك السوري كرتون دبكره ك اماره او كول واجي ويا واجي ويا الى الشيء ذا هذه منكر كما كان غعنتك السوري كريب او ذا لشيغية ماهن عقلية وشرعية عقلا تذكر استدعاء وحي سيغية كانين وحي إنات ناشا كساركة ومنكر كإنات سوريكة ماهن انتصر واستدعاء الشرعية استدعاء الشرعية وامحة وإنات سوري ده منكر كوي نقصن إمام هادات سوري كرتا لكن منكر كوي نقصن إماما استدعاء الشرعية ماهن سلالس إتمعنا وكوصوا المقلين إن شاء الله سلام نتابع وحوين متموع الفتاوه وغهب الله نرى بضعنا العلم يقول شي واسداء الشرعية وانا من المنكر في سوري كرتو وحكا وينوكا ماكري ومن إمامه أمام الحوهين ماشا قمره إس كي حده هذا حوهين وحا تريد قمره في شوريه دعان تضلط فوق عنقاب مركاس دمان وحيد دين شاقنا يعدد في سؤال أكتم مريض من المنكر في سوريه بلايات سوكر بيت بلايات بي. صلى الله عليه وسلم حدد صحيح وغسوه سبا ابن واضي الحاسم كتاب السنة وقصة وصارك وخا وين قودكا سولباب عليه قوقي ممكن كاسورينه ويرجع انت الطلبه الا لكن منبرك انت كع هذا شو او واخا وي فساد كدعو دينته يا دبكيده لو بابيو ممكن كيمادن سويله وافي يدك وافي يدك ممكن كيمادن شوريني واكورديداي كي كوردينتاسنا داي. الى هورتيسا واخويان اديكا ايا بوثصارنا اريداشا تردد عبد الله بن عباس ولا وي دي ارن تاس واخا لي او نيكا سلطان عليه ما لا شورينه وما لا انكير عبد الله, عبد الله عن المنكر فهذا الله اه وكلاط ماركله وسعيد بن جبير وحا ويدينا عبد الله بن عباس مايا markaas markii sadexaan ka laabtay markaas in kun talaabada faacila haddii xamaaynaida laga marmaan ay tahay fiimaa bayna ka wabeenood labadii inayna dhaxay cid kaliye ogaano fi ikri ogane marka cabsida wa sabiq waxa ka cabsada haddii munkar ka suurido wa in lagu caayay olu edey olu net aado taas cid dar ila ay xis weelmiin taas oo kale cid صاحر إيه مجلول لديك تشعر دار مكما قدر دار ماهم وحانا بيكا تمالي كاقيامة إنا تُعِبود ونبيه نصوبان صلى الله عليه وسلم حدثة إمام أحمد إيه ابن ماتش إيه غير كيبا من حدثة بي سعيد وخيري لا يحقرن حدكم نفسه وقف إن كمدا نكتي سيحقره مركز رسول الله سيحقره مركز يرى أمر الله عليه فيه مقار ثم الله يقول فيه وهو هو اركيا حق المرئ ال او خوال او جيرو لا انو ka hadla ay manafsi tahay marka asu san ka hadlaye ilaahi da marka way diidoona oo wuxuu diidoona ma mana aka anta qoola fiy keda w keda aniga darta arintaas inaad uga hadasho maxa kuu diiday rabbul alamin aad diidoona marka asu leeyahay khash khashitu nas ilaahi wba taanka أنا u xaqnimaa babma inada gaafsad markaa dadka in ka hibeysto israayil lagu ku cinno tolko ku miinno qaraabada ku miinno qoga garacshiga goodoomi oo munkarka sidaas uga aamusta ilaa hortiis ina ku eebo da ka iimaaneey ah ilaay hortiis ina ku eebo do ay ka iimaaneeyan sayyidtay zaama bi ka sallallahu alayhi wasallam u yiri ala la yamna an يوسف ادى بحق انه شيخ مره دو اوغاد ميسعس <تصفيق> وما ظن حبه منكر كرته في ديدان معروف كان امر ديدان الى اقامه قسم اقامه ما ينكل غيره الى اله بصيغه ما ما ينكل غيره الله عليه وسلم يقول يري ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ما يراع بات معصي بحد لو سمينا بات بحد معصي لو سمينا او اودا الى سوريا فدنا ان سوريا إِلَّا يُوشِكُ اللَّهُ إِلَّا يُوشِكُ اللَّهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ هذا يتعصر بعضه من يمكنك أن تكون أولاً مرسولين أيضاً إلهي عِقَابك للجارة وكُسِّم عَيَّاقَهُمْ مارك من يمكنك سورين تيسا معروفك أمر ديسا وهو واحد بلاد بكل نمددرسه مجالوينك هي أمضاء وهو بلاد بكل وفاسة هذا هذا من يمكنك سورين ديسا مارك إكرتو إن إلهي إنم احمد نردغلييه خساقات با قيرادكا waxaa lagu haysa kara munkarka in la suuriyo ma ruusana la amba fadii kale uquuba caamaha iimaaneeda oo kaba kiciida umad laakin masaa'il muhiimaha dawra waxaa weyn mas'alada aan tinkiraydo waxaa la rabaa inay tahay kooban sida soocaynay shay alam an oo guriyaha daaqadaha oo dhageysato jaajusnimada la rawaan haaran mana banaana mumkin ina tiri aan radio si aan markaan u arko uu inkiro haram mumkin illa radio ee waynaa abu iska aragtay oo radio ma nafraa minkum munkarow halwid wayraana و مثلا واحد ورموريانا غاها كان كوكسدو غول لا قش ها او تي تي غابدي ان الدلق قدره روي حي لهديك الكسدان كدي حاله قباكره تاسوال غدغله اما واحد ورم مسلمه اما دغار مسلمه قف مسلمه اهل كان سو انتهى ددو بس انتهى لو لكن منكران رادين غول اسلامي دغلا طاسره منكراب تاسلف طا في كده غير ده سبب منكراتيبا منكر كواخر كاراك ديسوي مثل كده طاسون نسل مسأل. مساله بقى لك منكر كاسورهيره ويرو يهي دليل ات او اجتماع ان دليل قطعي ويني خلالوا اجتماع المنكر مسلسل خلاف خطاق ركف قف سمعنا وريات جوج حرامته مدحيد اه طيب خلال اجتماع وين اما اي فائ دليل, دليل قطعي ويروي خلافه كثير الضعيفه دليل هذا الامر كان سوى ان خلافه قيمه ميده ما دليل قطعي يا ليل مثلا هينز جن ان لغا ويسى است له حديث صحيح اكو سغا لكن خلاف شديد هي كجرو سببته ان هوريتو اايا هو نبيغو انبي صلى الله عليه وسلم توضؤ من إن ما مست ما وحكه صبطته كي وسقاط كدبنا و هي بطافته ان لغا ويسقاط ولا مسقي bay ma daran ku tagayno ila heeli geer ku asalna saqay ku mid laakin sidoo sawab ka way tahay heeli geelaha laga weey saqato adilada xaafaha tusay waxaan adilada nasaqday wixii dabtaato ina laga weey saqaftana adilada ولا مسقي وسقاقتي و عام هيري غير هلغا وي سقااتني اديلتو سيدا وي اديل خاصه وي اديل خاصه marke dalilka caamka wan khaas mana saqo laakiin waxaad aragtid qof wa hawiyin hada ta ka a tradusirama balan sala fiirino kala balqutu sa dilada ku soo ararto tarqiib si baxte ilmi wa sawat laakin kamun kara han may ta kamun kara han may sirafira fiu marka taasna arabka ka tan leeda arabka marka waxa weeyaan hadayda awoodeen xad samaynayna arabkaad ku suurin xarqaad ku suurin waxa weyn waxa dadka u xaddeeyo waa waa munkar aleeska dayo waa haram wey taas ku suurin dadada awoodeen arabta xal loo jeedo dibeeca fa cidnaa amu ka dalamaaydo kaatno wasoocayna wa xaraam in aad meerkas u banbaxdo wa ka gaafsanay kala dibta adiga kugu gaafsan ma dibki we good ba ha bal waxa weynaan innu ay kumii taliyaan sida haafid inu reerka al-handali baa oo soo noqliyay waxa weeyaan hadaa munkarkan ka haba shamaanta arrur a diga naftaadu ila tub soo gaari ee kale gaarmi babl gudile dad mu kan ka hadal marka caara ma han in ka hadasho laakiin waajib misku waan dad min ka kan ka hadasho wal gudile ana wal gudaa waca ama habshaal gudiga waajib kuma ahna mar haddu yaa dib cod dib aadiga kuugu qor baan gacmaha laga jira habsi yaa lagu dhiga waa lagu dilee inaad ka hadasho waqoba man inaad سيدنا <سؤال> صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدن عند سلطان الجائر جهاد واخفض لي كلمة كلمه عدالته او حقها انك شيء توقف السلطه ياوود هي في اكتيف او جائرك اوقفك شيغي واه وين حدو dibaata u geysanaya ابو داوود وترمذي وابن ماجه وريا marka mar hadin lugu dibaateenaya naftaada waxa لكن واقوبا نعطي مهنة سنة يقوطا يوليب سنة ثم سنة ايه يقوط مركا تاسنا ومسالة كالاو مهمكا هاداد اكتا هاي قفكا اميوسا كايير المنكر كان دا اه كور موشيغي دا اكثر احل علم وحا يقوطا كايير المفاجب الحنبالي وحاوين إن انه يواجف قوطا اينا بشاكت قفكا كان ديمة اه بل ترى دوري السيد دا كان sigar kan iska daawo waxa kale aan bay hooyaday ka diidaan dadka yiri ma haa waf wax kale iga hadal laakiin waliga ay qaad daahay diin aan sigar uu kuleey baa u sheegay daajiga kugu sababto ca marka munkarkan qofka laga reebay macruuf ka la amrayo sab big hikmadaada ku jirt maaha la rakaliin ko labo aqiga masuuliyaddiimadaad inay bari noqoto sabbi ilaahimku horta inu sanu jeediyo qofka sabixdaasa loo soo dejiyo shariicada sheegid marka hadda laba sheegay harto marka qaduu alleysnaa wax lagu wax ku oo ka qaadan ma waanada laba xikmado kale harto aamusa ha xal loo oo kale harto hikmeta kuwana hayeeyat كان لبعضنا أثقا إلا ريكينا إنو كوحكو داشا لبعضنا سيكون آياتا شكتين سورة الإعراف لمن كي يصدق أغار صدي باكي منكرك كرية بي ماركي لكي لاحظ لي أولا يلي الليما تعدون الله مهلكهم أو مؤذيبهم عذاب عشديدة محاك كواني دام قوم كاونا ضد إلهي هلاكي ربك أمي عذاب بربي عذاب عذاب الدوم حي لا دين قالوا معدرة ربكم والعلم يتقونه لب رب دجين ان قيدو قيدو دااراينا haddow ina qidow baaqal lefti si xeyn laarna onera rabiyo nagoo u sheegnaa iniga diigi tan labaadna walla allahum yattaqun ayow in ween samanaad chaal laga qab laba xig mabood soomaaha xig mabda kalana rusulan mubashirina wa marka asagaha duusan ka qaaday adiga oo ina jeeqta way ina jeeqta marka taasna baabuur uu weeyahay haddii alaab rubin macruuf oo naayay aanu munkar wana masraaq aan muhiim ah bakka qeyrka badan aan u isteega wan walaal Bultante, ei jadatkova, ei kubed beidanguvi. Ma ka arin taas arin muhima uue, in loo iskega.